بمعنى أنه يحتمل معنيين فأفتر وهو رازق في أحدها فيعترض عليه المعترض بدليل هو نص في دلالته ومقصوده من هذا الاعتراض أن يمنع تقييد النص بالظاهر أن يمنع تقييد هذا النص الذي اعترض به بالظاهر الا يحتدل به المستدل وذلك لأن التقييد تأويل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 فلا يتفرق إليه احتمال ومثلا نطلق رحمه الله لذلك بمثال وسنزيد مثالا آخر وإنما نعنى في درسنا هذا بشكفير الأمثلة للمسائل حتى لا يظن ضامن أن هذا العلم علم بخيل، وأن القواعد المذكورة فيه قواعد نظرية تحس بل كثير من القواعد المذكورة فيه يتركب عليها إما ثمار أصولية وإما ثمار تقية وطالب علم الأقول ينبغي له دائما أن إذا درس بقاعدة الأصولية أن يعنى بمعرفة ما يتفرع عليها من الفروع الفسير وهو بهذا يستفيد التمثن في أصول الفقه، ويستفيد أيضا التمثن في الفرق نفسه أما الذي يدرس القواعد الأصولية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 وهو لا خلاثة صحيحة وسبب ظهوره أنه أقرب المجازين والمجاز القريب مقدم على المجاز الزعيف فهذا لمعنيان الأول لا خلاثة صحيحة والثاني لا خلافة كاملة والمعنى الأول أرجح ووجه رجحانه أنه أقرب المجازين لكنه يتقرق إليه احتمال وهو أن يكون المعنى لا خلافة كاملة فيتقرق إليه الاحتمال الثاني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 سواء أكان الفاتحة أم كان غيرها وحديث عبادة الثابت خبر واحد وقد تضمن زيادة على الآية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 فلا يطلق لتقييد الآية لأنه خبر واحد وفيه زيادة وهي اشتراط فراءة الفاتحة في الخلاة والزيادة نص والزيادة على النص نفس للمزيد عليه ونص القرآن بخبر الواحد لا يصح، لأن القرآن قطعي، وخبر الواحد ظني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 من قبيل المطلق لأن قوله سبحانه وتعالى فقرأوا فعل في سياق الإثبات والفعل في سياق الإثبات يدل على الإخلاق فالآية من قبيل المطلق والمطلق ليس نقصا في دلالته ولكنه ظاهر فيها ظاهر في دلالته لأنه يجوز تقييده للمقيم وما دام أن أن الآية من قبل المطلق، فإنه يصح تقيدها بأي شيء بخبر الواحد، وهو حديث عبادة بن سلام في رضي الله عنه. فهذا الوقف الأول، وهو أن قال الآية من قبل المطلق، وعرفنا لماذا هي من قبل المطلق، لأن قوله فقرأ.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 ويبين بعضه بعضا ولا يتناقض ولا يضرب بعضه ببعض لأنه كله خرج من مشاة واحدة هذا الوجه الأول الوجه الثاني المنازعة في قولهم الزيادة على النص نفق للمزيد أليس فيقال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 لأن ميته مضافة إلى الضمير، فتعم كل ميت فقوله صيد البحر وقوله ميته لقضان عام، والعام دلالته من قبيل الظاهر لا من قبيل النقص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 على ذلك فيقول بل دلالة العام من قبيل النص لأنها قطعية حمك الله والدليل عندنا على أنها قطعية هي أن العام لفظ موضوع للعموم فيكون قطعيا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 من المسائل الكبيرة التي ترتب عليها خلاف كبير في مسائل أصولية وفي مسائل تفهية أيضا وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله عند الكلام على مبحث العام بعون الله وتوفيصه الله فعليه يكون المعنى هو الذي يمنع تقيده الضمير هنا راجع إلى أي شيء راجع إلى النص نعم أصحابنا وفاقا للجمهور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 and من النص وهو أقوى الألفاظ روحا بدأ يتكلم على المجمل وهو أشد الألفاظ إبهامًا والمجمل في لغة العرب مأخوذ من, من الإجمال.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 ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه لعن الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شطومها جملوه يعني أذابوه والمجمل في الصلاح الأصوليين هو محتمل معنيين فأكثر من غير أن يترجح بعضها على بعض وعرفه ابن الحاجب في مختصر رصوله بما لم تتضح دلالته. فقال المجمل هو ما لم تتضح دلالته. والذكر المصنف رحمه الله قاعدة النهيثة وهي أن الإجمال تابع للاحتمال الإجمال تابع للاحتمال فإذا لم يوجد احتمال لا يكون الأرض مجملاً والمقصود بالاحتمال هنا الاحتمال المساوي لأن الظاهر أيضا يشطرق إليه الاحتمال فالمقصود بالاحتمال هنا الاحتمال المساوي و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 سيأتي الكلام عليها بالتقسيف. فالإجمال في في حال الإغراض قد يكون في اللفظ نفسه، وقد يكون في التفصيل، وقد يكون في لواحي النبأ اللفظ والإجمال في التركيب قد يكون في إشتراح التأليف، وقد يكون في تكليف فصل، وقد يكون في تفصيل المركز فهذه كثرة أسباب الإجمال.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 أو يكون ظاهرا لأن الألحاظ كما عرفنا إما نص وإما ظاهر وإما مجمل وإما مؤول فإذا لم يكن مجملا فإنه يكون نصا لأن النص مستطرش الدلالة أو يكون ظاهرا لأن الظاهر أيضا مستطرش الدلالة أو يكون مؤولا لأن المؤول مستطرش الدلالة وهو ظاهر بسبب الدليل نعم ففاض الكلام في والمقصود بالاحتمال هنا المساوي والاحتمال الذي في هذا الاثبات فيما في والاحتمال التقييم في هذا الاثبات in الإجمال وهو الاشتراك في ذات اللفظ والاشتراك معناه دلالة اللفظ على معنيين فأكثر بأوضاع متعددة دلالة اللفظ على معنيين فأكثر بأوضاع متعددة. وقولهم بأوضاع متعددة يحترز به عن العام، لأن العام يدل على معنى لأن العام يدل على أفراده بوضع واحد. والمقصود بقول بأوضاع متعددة أن العرب أن طائفة من العرب وضعت هذا اللفظ المعنى ووضع قائية من العرب اللفظ نفسه لمعنى آخر. فالوضع هنا متعدد أو مستحدث. الوضع هنا متعدد.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 وعلى العين الجارية وعلى النقدين الذهب والفرة وعلى الباتوس، وكذلك لفظ عسعة فإنه لغض محترة لأن العرب وضعته للدلالة على معنى أقبل ووضعت وضعا مستقلا بالدلالة على معنى أدبر وكذلك الشهر لظل مسترد وضعت العرب بالدلالة على الحمرة التي تكون في الأفق من قبل المغرب ووضعت وضعا آخر للبيار الذي يكون في الأفض كذلك فالمشترك لفظ يدل على معنيين فأكثر بأوضاع متعدلة أما العام سيدل على أفراده بوضع واحد فلفظ الرجال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 كما أن الإجمال على خلاف الأصل وأن الأصل عدم الإجمال فكذلك الأصل عدم الاشترك فإذا تنازع شخصان في له وقال أحدهما هو مشترك، وقال الآخر كلا ليس مسترك فالصواب مع الثاني لأن الأصل معه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 أن اللهو ليس مشتركة أن لغوة النشاء ليس مشتركة فعلى مدعي الاشتراك الدنيل حتى يقبل قوله وقد مثل المصنف رحمه الله للاشتراك في اللهو نفسه بمثال مشهور عند العصوليين والفقهاء، وهو معنى القروء في قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والقروء جمع قرء بضم القارئ وجمع قرء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 قوله كقرؤ الحائض يدل على أن القرؤ معناها الحيض ولعله مما يرجح مذهب الحنفية والحنابلة في أن المرادة بالحيض في أن المرادة بالقرؤ الحيض قوله سبحانه وتعالى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 الحيض، ولهذا قال والله يأثنا من المحيض من نساءكم إن اقتربتم فعدهن ثلاثة أشهر فنقل اليائس من الحيض إلى الاعتداد بالأشهر، فدل ذلك على أن التي في تحيض لا تعتد بالأشهر وإنما تعتد بالأصل وهو نعم الحيض.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 محمد بن قاسم الأنباري عالم لغوي وفقيه وله كتاب الانصاف في أسباب الاختلاف بين النحويين وقد كان شديد الولع بالعلم قاطعاً للعلاائق والعوائق التي تمنعه منه وقد ذكر ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة قصة طريفة لمحمد بن قاسم الأنبائي وهي أنه ذهب ذات مرة إلى سوق النخافين يعني إلى سوق العبي فوجد جاري فانت أعجبته فذهب للخليفة الراضي وأكبره بهذا فشكت الراضي ثم أمر